بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون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 يقولون لئن رجعنا إلى الْمَدِينَةِ ليخرجن الأعز منها الأذل ولله الْعِزَّةُ ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يَا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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رَبِّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فَالصَّدَقَ وَأَكُم مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْيُأَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ